وعلى من يجب الصوم أجمع العلماء على أن الصوم يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم ويجب على المرأة إذا كانت طاهرة من الحيض والنفاس فلا يجب الصوم على الكافر ولا على المجنون ولا يجب على الصبي والمريض والمسافر لكن إن صاموا صح صومهم والحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم بل يحرم جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ والله أعلم